ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البل والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضينا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فَمَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ لَقَرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ في أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي هُوَ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 اقَمِنْ لِصَلاتِ لُغُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَإِنَّ اللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى فَهُوَ قَدْ سَكَنَ وَإِنَّ اللَّيْلَ لَيُسْرِعُ بِالْحَاقَّةِ إِنَّ يبعثك ربك مقاما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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا للإنسان أعرض ونأى بجالبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا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 اشْتَأْنَا لَنَهَبًا نَبِذَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا لِلَّهِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ قُدْرَهُ وَلَقَدِ اجْتَمَعَتْ مَثَلُ النَّاسِ وَالْجِنِّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كان بعضهم في هذا القرآن من كل مثل فأذى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نومن لك حتى تفجر لنا من الغضي أن بوعن أو تكون لك جنة من نحيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تشتط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخف أو ترقا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 كلما خبت جدناهم سعينا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أيذا كنا عظاما وارفاة لنا لمبعوثون خلقا جديدا